الحمد لله وكفى السلام لأدين الذين اطفى الله سيما من المجتمع ومن المستفى والصحابات الكرام وعلى بيته العظام المستثنين الشرخة وبعد أخوة الكرام نبدأ اليوم في الكلام على رقاة الأدل النبوية رقاة الأسلية انتهينا فيها إلى قايدة الجهل مانع تكلمنا عن قايدة الجهل مانع من التكنيخ الجهل مانع من التكنيخ هناك بعض التواعد الكلمي وهذه التواعد صراحة لا تمت يعني بسلط هي مسائل كلامية وأكثر المتقنين في الأصول المعتزل الأشعاب وهي مسائل كلامية ضربنا عنها صفحة أولى أول أول. نبدأ اليوم إن شاء الكلام على مسألة أخرى من شروط التكليف نتكلمنا عن عارض أهلية وموالع التكليف لدينا أيضا من شروط التكليف الإسلام أو الإيمان من شروط التكليف الاسلام او الايمان كما قالت وهو مؤمن اشترط من شروط التكليف الإيمان والاسلام قولنا هذا في علاه كتابه عندما قال ومن منعهم ان يقبر منهم من فقدوهم الا انهم كفروا اليوم ان شاء الله ناخذ هذا الشرط الايمان شرط من التكليف هل الكفار مقاطمون بفروع الشريعه ام لا الكفار مقاطمون بفروع الشريعه نبين الخلاف والرالح ونبين ثمرة الخلاف أولا أصل هذه القاعدة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قويل حديث ابن عباس أن النبي سلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب إنك تأتي قوما أهل كتاب ثم قال النبي سلم فلاكن أولا أو في الرواق الأكرة فلاكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وقام الصلاة إلى آخر الفروض قال فإن أجابوا ف فأعلموا أن الله قد افترض عليهم صلاة اليوم والليل فإن أجابه فأعلموا أن الله قد, قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنائهم وتردوا على فقرائهم وجد الآن من هذا أنه قال بأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصلاة وبالزكاة وهذه أركان الإسلام إذن هم غير مخاطبين بها أصالة غير مخاطبين بها أصالة أنه دعاهم أولا إلى الإسلام ثم دعاهم إلى فروع الشريعه واستدلوا على ذلك ايضا بحديث ان الاسلام بني على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد الله والصلاه والزكاه الى اخر الحديث وايضا وجه الدلاله من ذلك انه اشتراط الاسلام اولا فيها أيضا اشاره على أن الكفار غير خاطبين من فروع الشريعه وهذا سنبين اقوال في ان فيها حوالي اربع اقوال او خمس اقوال ايضا من الأدلة التي أصل في هذا الباب حديث ان عندما جاءهم عمر بن العاص رضي الله عنه رضاي بيعه ثم قبض يده فقال علامة فقال أشترت قال وما تشترت فقال عن يغفر لي ما فتسلف فقال له نفس المسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله فقال هذه فئة جلال أيضا منهم غير مخطبين فروع الشريعة لا سيما وأنهم أيضا لم يطالبوا بالقضاء وأيضا استدلوا بأن المسلم لما مر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاي عن الدليل على هذه القاعدة الكفار هم مخاطبون املاء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر مع مره فقال لو اشتريت حله سيراء حتى يعني من الحرير حتى تكون للجمعه والجمعه والجمعه والجمعه والاعياد وايضا للجمعه التي تأتي فقال صلى هذا لباس من لا خلق له يوم القيامه ثم بعث اليه بحله سيراء فاخذها فبكى فاتى الى النبي فقال صلى الله عليه وسلم قلت لي كذا والان تبعث لي بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ففاض النبي صلى الله عليه وسلم ما مكسوتها لتلبسها فاخذها فاهدها لاخر له مشرك في مكه فاهدها لاخر ادعى وجه مشرك لو في مكه اذا ما اهدها له الا انه سيستعملها والعلماء يتكلمون في هذا الباب ما الكفار يفتقون من فروع الشريعه لنا هل هم يحاسبون على فروع الشريعه ما دي المساله فيها حوالي خمسه اقوال او اربعه اقوال القول اول او قول جماعه السلف والخلف المشفعيه والمذهبيه يقولون بأنهم بانه مقاطبون بفروع الشريعه واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين وكنا مع القائد ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين فذكر الصلاه التي فرض فقالوا هذا فرع من فروع الشريعه وذكر الزكاه ايضا كما قال تعالى وامن المشكين الذين لا ياتون الزكاه فقال لا ياتون الزكاه إذن هم مخاطبون بالذكاة فهذه أدلة استدلوا بها على ذلك من العمومات قالوا أما قال الله جعا على الناس لكلان استغراقية يدخل فيها الكافر ويدخل فيها المؤمن ولله على الناس حج الميتي أو حج الميتي كم تراجع في, في حج الميتي من استطاع إليه سبيل القول الثاني أنهم غير مخاطبين طرفاً واسطاً غير مخاطبين للفروع الشريعة وهؤلاء استدلوا بأدلة كثيرة منها حديث معاذي لأن النسلم قال قال فليكن أول ما تدعون لي أن يوحد الله ثم ذكر الصلوات والزكوات فقال هذه فيها دلاء أنهم غير مخطبين بفروع الشريعة يستدل أيضا عن ذلك حديث ابن عمر والحديث الأظهر لهم في الاستدلال حديث عمر المخطب رجال الله عنه وأرضاه أنه أهداها الحل السيراء أهداها لأخذ له مشرك في مكة فقالوا هنا سيأخذها ويستعملهم ففيها دلالة والحديدة على أن الإنسان أقره بإهدائه إياه وهو يستعملها إذا هو غير مقاطب معنى الإنسان أبين أن الحري حرام الحري حرام ومع ذلك أقر أن يهديها لأخي له مشرك المدينة أن يستخدمه فقال هذه فيها دلالة والحديدة عنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة وهذا القول الثالث القول الثالث أنهم مخاطبون لكن نفرق بين الواربات وبين المنهيات نفرق بين الواديبات والمنهيات قالوا أما المنهيات فهم غير مُخاطمون بها وأما الواديبات فهم مُخاطمون بها على ما يستدلون على يقفون في هذا الباب في التفريق بين الواديبات وبين المانهيات أيها أيها ما هذه المنهيات ممتاز لأ cuál حليم من ليس من الواديبات طغى اذا هو غير مخاطب بالمنيهات هو مخاطب بالوالدات وطبعا الدليل في الأول أن الله يعقل وما منعهم ان تقبل منهم نفقتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وهنا في المنيهات هو يقول في المنيهات حديث يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول العلماء يقولون ان سلم اعطاه الحله السيراء واقرب ان يهديها لاخر مشرك له في مكه فاستخدمها هذا المش... الف... القول ان فالقول الرابع انهم مخاطبون ب... بكل بكل فروع الشريعه من الواجبات والمنهيات دون القتال دون الجهاد ليش قالوا انه غير متصور انهم يجاهدون انفسهم غير متصور انهم يجاهدون انفسهم فالجهاد ضد الكفار والمشركين كف فالغرض المقصود قالوا ان المخاطبون بكل شيء دون الجهاد القول الخامس هو هو ثمره الكلام اقول هذه الاقوال اربعه الراجي صح هذه هو القول الاول وأنهم مقاطبون بفروع الشريعة لكن أحناف لما خلفوا الجمهور قالوا طيب أنتم قلتم مقاطبون بفروع الشريعة واتفقتم معنا بأنه لو أتى بالعبادة لا تقبل منه فكيف يكون مخاطب بفروع الشريعة وإذا أتى بها لا تقبل منه منعهم أن تقبل منه فقطوب إلا أنهم كفروا من الله وبرصيره قول الله أنه من عمل صراحة من ذلك وهو مؤمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له وعيش رضي الله عنه رضي الله رسول الله ابن الجزعان كان يخرج ضيف ويعين عناء بالحق فهل له شيء؟ قال ليس من شيء إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وأنتم متفقون معنا أيضاً إذا أسلموا أنهم لا قضاء عليهم يعني هذا اتفاق أيضاً بأنه إذا أسلموا لا قضاء عليهم هم قالوا ثمرت الخلاف عندنا بأنهم يزدادون عذاباً بها يوم الثيام يزدادون عذاباً بها من الثيام لكن في الدنيا أيضاً هناك ثمرت الخلاف هذه الثمرة هو التفريق بين الكافر الأصلي وبين المرتد هذه الثمرة لأنهم يقولون بأن المرتد عليه قضاء لو ابتد وعليه الحج عليه قضاء أو حجة وابتد فهل عليه قضاء أم لا فبعضهم يعني هذه مسألة أخرى فرع آخر على أن الردة يحسى, يحسى بأمر الردة وأنها تهدف العمل بالموت أو لا لكنهم في النهاية يقولون بأن المرتد عليه القضاء المرتد عليه الادي السماء يقولون مجتذ عليه القضاء عليه أن يؤخذ منه الذكاء ان اسلم فان اسلم عليه الذكاء وايضا إن أسلم عليه قضاء ما عليه من الواجبات فاذا هو مقاطب فروع الشريعه لذلك قالوا عليه القضاء ده الفارق تماما في بينهم بين الجمهور وبين الاحناف لكن الحق بان هذه القاعده ان ان ان المطاطبون بالشريعة والحكمة من ذلك زيادة العذاب والنكال لأنهم لما أبوا على ربهم جل في علاه أن القياد والمسيعة والاستسلام زادهم عذابا فوق العذاب لسيما أنهم يتمتعون بالعاء الله ومع ذلك يعاندون ربهم ويجحدون أمر الله جل في علاه